بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جوال تذكر يقدم العاقل من ترك الدنيا قبل أن تتركه العاقل هو الذي لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه دائم يدعوه دائم تذكره يعلم بأنه يراه يعلم بأنه يسمع يعلم بأنه يعلم ما في صدره يناجي ربه ساعة يحاسب فيها نفسه بعد, الم... بعد العشاء ماذا فعلت اليوم كم حسنة كم سيئة كم تعامل حسن صليت في المسجد ما صليت في المسجد حاسبه وساعة يتفكر في خلق السماوات والأرض يقول من جاء بالليل من جاء بالنهار من جاء بالنجوم، من جاء بالشمس، من جاء بالقمر، من وضع العين، من وضع السمع، من جعل التكاليف، من من يتفكر، يعلم بأن لهذا الخلق صانعا عظيما، الساعة الرابعة تكون لنفسه ولأهله، لمطعمه ولمشربه ولأهله، هذا هو العاقل، يتذكر الإنسان حال الدنيا كيف انتهت؟ هذا العام انتهى بسرعة لكن لعلي أختصر نهاية حديثي عن شيء أي الشيء الأول ميزانية الأعمال وميزانية الأعمار ميزانية الأعمال من باب ضرب المثال بس شوفوا يا أحبتي كم المشروع أنني أقول في اليوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك له الحمد لله على كل شيء قدير كم المشروع مية طيب لو أضبتنا في هذا العام على مية يومية مئه يوميا لا اله الا الله وحده لا شريك ولا له وملك والحمد لله على كل شيء قدير لو واظبت على هذه كم في اخر العام لي من الحسنات ثلاثمائه واربعه وخمسين ترى هذه حسنات دي. ما نضيعه ترى ما تاخذ منك شيء يوميا تاخذ منك سبع دقائق سبع و لا و الحصيله ثلاثمائه وخمسين زائد كم المشروع من الاستغفار يوميا مية. كم ثلاثمائة واربعة وخمسين ألف تعدت السبعمية ذا الحين طيب أكتصل على هذين الذكرين الصلاة كم عدد الصلوات في العام الماضي؟ أو في العام الذي نحن في نهايته؟ ألف وسبعمية وسبعين صلاة وفي الأداء سبعة عشر ألف وسبعمية صلاة إيش؟ ربتها في كم؟ عشرة ربتها في عشرة لأنها قال خففت عن عبادي أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي يعني بقت خمسين بزياده كل صلاة عن عشر لو أن خطاي المسجد مئة خطوة كم ثواب هذه الصلوات وأنا إلى المسجد كل صلوات العام كم مليون وسبعمائة وسبعين ألف حسنة هذه الشيء حسناته هذه حسنات الخطا بس كم درجة مئة وسبعة وسبعين ألف درجة الله أكبر كم سيئة ثمحة مئة وسبعة وسبعين ألف سيئة سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إلا الله بعد الصلاة مئة مواضبة عليها بعد كل صلاة كم مليون سبعمية وسبعين ألف على هذا قل هو الله أحد قل عذر رب فلقوا عذر رب الناس يوميا كم ثلاث بعد المغرب ثلاث بعد الفجر وثلاث عند النوم ووحدة بعد الظهر وحدة بعد العصر وحدة بعد العشاء 12 لو ضبت عليها يوميا كم ثمانية ملايين وثمانمية وخمسين ألف حسن وش رأيكم والله أنا مفلسين الا ان شاء الله ما عليش اسمحولي في كلمة انا مفلسين إلا أنا شاء الله لأن عندنا قصور شديد ملايين ملايين تفوتنا ونحن رجود وين ما علينا كلفة في هذا حقيقة ليش ما أواضب على هذه بعد كل صرا إذا ننظر يا رب. ملايين حسبت لك الآن معني ما استقصيت أنا حسبت لك ملايين تفوتنا نحرم منها والله المستعان ميزانيه الاعمار هذا العام فيه أكثر من خمسمائة ألف دقيقة وزيادة عشرة ألاف شوفوا يا احبتي كما احسب للنوم العام كله ثلث إذن ثلث العام نوم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجن